Thank you. مصريا على على انغامي نصبنا قال فيها كلامه الدنيا ما بتديش الواحد كل اللي في أحلامه بنعيد ونزيد فحكا نصبنا قال فيها كلام الدنيا ما بتديش الواحد كل اللي في أحلامه حصريا على اغاني I